حاز في صدره من ضروب الثقافة والمعرفة وقد ولد في البصرة عام تسعة وخمسين ومئة هجرية وعمر أكثر من تسعين سنة عصر فيهم عددا من الخلفاء العباسيين وقد توفي عام خمس وخمسين ومئتين هجرية عرف بخفة الروح وحبه الهزل والفكاهة نشأ الجاحظ يتيما فقيرا، فكان يبيع السمك والخبز طوال النهار. بدأ طلب العلم في سن موكرة، فحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ اللغة على شيوخ بلده. نشأ الجاحظ في عصر ازدهرت فيه كافة العلوم العربية والإسلامية، حيث حاجة اللغة العربية مكانة رفيعة. ونشطت حركات الترجمة والنقل عن الأجانب كما انتشرت في ذلك العصر الأسواق الأدبية حيث تقام حلقات الشعر ويعرض فيها كل جديد في اللغة والأدب من اشهر مؤلفاته كتاب الحيوان كتاب البخلاء، وكتاب التاج في اخلاق الملوك كتاب البيان والتبيين. ينصح الجاحظ صديقه بالابتعاد عن الغضب لأنه يعد من المشاعر السلبية التي تصيب الإنسان عند شعوره بعدم الرضا من أمر ما أو عند الانسعاج من أحد المواقف ويعد الغضب نقيضا للرضا ويرافق الغضب تهيج واحمرار في الوجه مع البكاء والرغبة فيه في معظم الأحيان وعندما يغضب الإنسان يثور كالبراكين ويفقد القدرة على التحمل والتفكير وتعد حالة الغضب كارثة على صحة البشرة والجسم بشكل عام ويعتبر الغضب من الأشياء ذات التأثير الشديد على صحة الإنسان الجسدية حيث يجعل الجسم يقوم بإفراز الغدد الكظريه في الجسم وهي التي تفرز هرمونات التوتر مثل الإدرناليل والكورتوزون ويضخ الجسم كميات كبيرة للدم إلى المخ ويؤثر هذا أيضا على عضلات جسم الإنسان مما تجعل هذا الشخص لديه القدرة على القتال وكذلك يحدث تزايد ضربات القلب وسرعة التنفس والتعرق ارتفاع ضغط الدم وارتفاع درجة الحرارة يتسبب الغضب في الكثير من الآثار الصحية الضارة للجسم وذلك بسبب هرمونات التوتر التي يفرزها الجسم عند الغضب ومن هذه الآثار الصحية والمشكلات الأرق والصداع المتكرم ونوبات قلبية والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم ومشكلات الجهاز الهضمي والسكتة الدماغية وبعض المشاكل الجلدية مثل الأكزيما ويتسبب الغضب في ضعف الجهاز المناعي للأشخاص وقد أظهرت احدى الدراسات التي أجرتها جامعة هارفارد أن الغضب يتسبب في انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم وهو المسؤول عن المناعة الإنسان لمدة ساعات فلا تغضب ولم أرى فضلا تم إلى بشيمة ولم أرى عقلاً صح إلا على الأدب ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدواً لعقل المرء أعدى من الغضب وصايا خالدة حكم وقيم تجارب وعبر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 سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري